يا اهل الهواء من كل شيطان سيد العرب تاع عيوني يا منيتي عن كل انسان سيد العراق انت عيوني يا منيتي عن كل إنسان يا مصطفى يا نور عيوني يا غايتي يا مرسل الرحمن في حب طه لا تلومني أنا متيم عاشق والهان لا تذهبوا بالله بدوني نفسي يا المصطفى العدنان في طيبته أشكي شجوني وفي روضته أوقاف على البيبان يا ما ترحموني وتعودوا من كل شيطان سيد العرار وانت عن كل انسان <تصفيق> الهوا زود فتوني والنفس في دروات در الايمان يوم اللقى خايف حانيني يطغى علي وينفجر بركان يسل دمعي اعلانيني يالله بناظره تروي العطشان عودوا الديار عندوا قصدي جواره باقي الأزمان يهل الهوى ما ترحموني وتعودوا من كل شيطان سيد العرام وانت طـان فيد العرب تاع عيوني يا مديتي عن كل انسان ها ها